أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا خَالِرَتْقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ما هم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 وَما خلَقُ السماء أَ الأوْضَ وَما بَنَهُماَا باقلَ ذَِكَ ظَنُّ الذيين كَثَوا فَ وَإلُ للَّينَ كَثَ مِن الن أَ جعل الذين مَنواعملِل الصَّالحاتك المُفسدينين في الأوْض أَم ن ج المتقينكَفجاب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 أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوا علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على قرسيه جسدا ثم أنابا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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب اذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَعَذَابٌ ۖۖ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۖ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم رَّحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لأولي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 هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علمهم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين